وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن وأنه بهم رؤوف رحيم